بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في هذه الليلة المباركة ليلة الاثنين الخامس عشر من شهر صفر من العام السادس والثلاثين بعد الأربع مئة والألف في هذا جامع المبارك جامع الملك عبد العزيز بمحافظة البدائع في الدرس الشهري الذي عنوانه وقفات مع سورة هود نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وأن يمن علينا بموعود الرسول صلى الله عليه وسلم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 عليهم صلوات الله وسلام أرسله رسولا إلى عاد وهم قومه فهو أخوهم هذه السورة فبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شيبتني هود وأخواتها السورة من أولها إلى آخرها تدور حول قضية العبودية لله عز وجل من أولها في وسطها في آخرها فلتجد افتتاح السورة يأمر بالعبودية وكذلك آخر آية تأمر بالعبودية فالله تعالى يبين أنه نزل القرآن وجعله محكما ومفصلا لماذا ألا تعبدوا إلا الله وفي آخر آية يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاعبده وتوكل عليه وفي وسطها يخبر عن قصص الأنبياء مع أقوامهم وكل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فهي تعالج قضية العبودية ومع ذلك ذكر الله فيها قصصاً لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت فؤاده يقول القرطبي عن هذه القصص لو أن الأكباد انفطرت والقلوب انفلقت لكانت جديرة بذلك ذكر فيها قصة نوح مع قومه وقصة هود مع قومه وصالح مع قومه وإبراهيم ولوط وشعيب وختم بقصة موسى وبين ماذا جرى على هؤلاء الأقوام حينما كذبوا رسول الله افتتح هذه السورة سبحانه وتعالى بالحروف المقطعة ألف لام ر وهذه افتتحت بها كمية من السور فبعضها يفتتح بحرف واحد قاف صاد نون بعضها يفتتح بحرفين حاميم طاسين بعضها يفتتح بثلاث ألف لام را ألف لام م طاسيم م بعضها يفتتح بأربع بأربعة أحرف ألف لام ميم صاد ألف لام ميم را بعضها يفتتح بخمسة كاف ها يا عين صاد ما هي هذه الحروف المقطعة الله سبحانه وتعالى أعلم وهي مما تحدى الله به العرب لأن العرب أهل فصاحة وبلاغة ولذلك تحداهم الله بالقرآن وجاءت آية في هذه السورة تنب عن التحدي فهذه الحروف المقطعة لا يعلمها إلا الله اجتهد بعض المفسرين وبعض العلماء في استنتاج معاني لها بعضهم قال إنها تدل على ما تعالجه السورة ولكن هذا غير منضبط بعضهم قال إن مجموع هذه الأحرف في كل القرآن يدل على موعد قيام الساعة أو عمر الدنيا وهذا لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة ولا من أقوال السلف الصالح كلها تخرصات ولذلك العلماء الراسخون في العلم قالوا الله أعلم بمراده بها طيب كتاب أحكمت آياته ثم فصرت. من ملد حكيم الخبير هذا القرآن أنزله الله الحكيم أحكمت آياته أتقنت آياته وفصلت وضحت وكل شيء فصلناه تفصيلا كل شيء يحتاجه البشر مفصل من أصغر الأمور إلى آخرها وبيّنت فيه الأمور من خلق السماوات والأرض إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فهذا القرآن كتاب مبارك محكم مفصل واضح بين أنزله حكيم خبير يضع الأمور في نصابها في مواضعها وخبير بخلقه لماذا لماذا أنزل الله القرآن وجعله محكما ومفصلة قال ألا تعبدوا إلا الله هذه القضية التي تعالجها السورة قضية العبودية الألوهية قضية توحيد الله عز وجل هذه التي نفر منها المشركون نفر منها الكفار في قديم الزمان وحديثه ان سألتهم من رب السماوات والأرض قالوا الله من ربكم قالوا الله من خالقكم؟ قالوا الله من رازقكم؟ قالوا الله من يدبر الأمور؟ قالوا الله من إلهكم؟ قالوا لا تجعل الآلهة إلها واحدة إذن فهذه السورة تعالج قضية الألوهية قضية العبودية العبودية هي أن تقوم لله عز وجل بما أوجب عليك أعمال العبودية أعمال وأقوال ظاهرة وباطنة ما خلق الله الخلق إلا لعبوديته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون فهذه الآية الأولى من الآيات في هذه السورة التي تبين لماذا أنزل الله الكتاب وأحكمه وفصله إنما هو لعبادة الله ومحمد صلى الله عليه وسلم إنما هو نذير وبشير جاء بالبشارة والنذارة يبشر المؤمنين وينذر الكافرين وعلى صراط مستقيم لابد أن تكون خالصة لله ولابد أن تكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها ليست خالصة فهي مردودة على صاحبها وإن كانت خالصة وليست على هدي, هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة على صاحبها وأن يعبد الله مُخلِصين له الدين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فالعمل مردود عليه فلا بد في العبادة أن تكون خالصة لله صواباً على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستريح وتريح نفسك لا تتعبها في عبادة ما شرعها الله عز وجل ولا تتعبها في عبادة ليست خالصة ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة من العباد أحدهم يتقرب إلى الله عز وجل بالقرآن والثاني يتقرب إلى الله عز وجل بالجهاد في سبيل الله والثالث يتقرب إلى الله عز وجل بإنفاق المال والصدقة ولكن هؤلاء لم يعملوا العمل خالصا لله قارئ القرآن إنما قرأ القرآن وعلمه ليقال هو قارئ والمجاهد الذي جاهد إنما جاهد ليرى مكان، ليقال هو شجاع، هو جريء، أما المتصدق، فتصدق ليقال هو جواد وكريم، فلذلك يأمر الله عز وجل بهم فيسحفون على وجوههم إلى النار، وأول وهم أول من تسعر بهم النار، فكن على حذر أخلص العبادة لله، واجعلها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فلا تتعب نفسك فالذي لا يتعبد خير من إنسان يتعبد عبادة يرأي فيها ويسمع والذي يترك بعض السنن خير من يقوم بإحداث عبادات من عند نفسه يتعبد فيها لله عز وجل ذكرت لكم أو في بعض المجالس أن رجلا أصيب بحادث مروري في منطقة تحت كبري في منطقة الرياض ونجى بأعجوبة من هذا الحادث وكل من رأى السيارة المتهشمة ورأى آثار الحادث أيقن أن صاحب هذه السيارة في عداد الأموات ولكنه نجا باذن الله عز وجل وكان المكان الذي وقع فيه الحادث نقطه يمر بها يوميا عند ذهابه الى العمل ف كان كلما مر من عند هذه هذه النقطه توقف يوميا توقف وسجد لله شكرا على نجاته من الحادث وتواصل مع سماحة الشيخ ابن عثيمين رحيمه الله وسأله عن هذا العمل فقال هذا بدعة ولا يجوز لك أن تعمله كونك تسجد أثناء وقوع الحادث يعني بعدما نجوت منه هذا مشروع سجود شكر لكن بعد ذلك انتهى الأمر لا تحدث في العباده ما ليس منها. كذلك رجل كان يقرأ القرآن فكلما ختم سجد لله شكرا وسئل الشيخ ابن عثمير رحمه الله عن هذا فقال هذا زيادة في الدين وابتداء أن يجعل هذا ديدنه كلما ختم سجد فهذا جعل هناك عبادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويختم ولم ينقل عنه والصحابة يختمون ولم ينقل عنهم القضية الثانية التي عالجتها هذه السورة الاستغفار تكرر ذكر الاستغفار في هذه السورة أربع مرات الأمر به تكرر أربع مرات الأمر الأول هنا في بداية السورة وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ثم جاءت على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأمرون قومهم بالاستغفار وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ولذلك قال بعض السلف الاستغفار باللسان يعني دون القلب توبة الكذابين لابد من مواطأته القلب لللسان أن تستغفر بلسانك لكن القلب صادق في هذا الاستغفار فبدأ هنا بالاستغفار ثم بالتوبة وعن استغفئوا ربكم ثم توبوا إليه استغفار عن الذنوب الماضية وتوبة فيما يستقبل من الحياة فبدأ بما مضى ارتكبت ذنوب فاستغفر الله منها وتب والتوبة من شروطها أن تعزم على أن تعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتفل هذه الأوامر امتثالا واقعيا أمام الناس فكان يعد له في المجلس الواحد أكثر من مائة مرة استغفار وتوبة وأحيانا يعد له سبعون مرة يستغفر الله ويتوب إليه ويأمر الأمة فيقول استغفروا ربكم فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من سبعين مرة وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إذا صدقت في الاستغفار وفي التوبة فماذا وعدك الله به قال يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى هذا في الدنيا متاع حسنا راحة القلب طمأنينة القلب انشراح الصدر راحة الضمير تيسير الأمور حتى ولو كان الإنسان هذا المؤمن فقيرا أو مبتلا أو تناله أذية من بعض الناس فإنه يعيش حياة النعيم في الدنيا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل المسمى هذا في الدنيا وماذا في الآخرة ويؤتي كل ذي فضل فضله يوم القيامة يوفيكم أجوركم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فإن تبتم واستغفرتم وصدقتم في ذلك ففي الآية الأخرى وعدهم الله عز وجل وعد المستغفرين التائبين بأن يزيدهم قوة إلى قوتهم يمتعهم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي, كل ذي فضل فضله ويزيدهم قوة إلى قوتهم ويزيدهم أموالا وبنين وراحة وطمأنينة ونصرا على الأعداء لكن لا بد من الصدق في الاستغفار وفي التوبة ولذلك التوبة يعلن بها كثير من الناس لكنها ليست توبه حقيقيه تجد الانسان يقول استغفر الله واتوب اليه لكنه مصر على الذنب فاي توبه مع الاصرار على الذنب تجده يقول استغفر الله واتوب اليه وهو ينظر الى الحرام ويسمع الحرام وياكل الحرام ويمشي للحرام ويتكلم بالحرام فأي توبة؟ التوبة الصادقة أن تقلع عن الذنوب والمعاصي قيل إن الاستغفار هنا والتوبة إن الاستغفار عن الصغائر والتوبة عن الكبائر وعلى أي فإن المقصود هو الصدق في الاستغفار والتوبة وأن تجعل لك وردا يوميا من الاستغفار اجعله استغفارا صادقا مع الله لا تجعله تجربة بعض الناس يسمع أن فلان من الناس مثلا كان عقيما فكان يستغفر الله في اليوم ألف ألفين ثلاثة ألاف مرة قال إذن نجرب يسمع أن فلان من الناس كان عليه ديون وأنه بدأ يستغفر في اليوم والليلة خمسمائة مرة ألف مرة, الف مرة ألفين أو أكثر أو أقل قال نجرب لا التجارب مع الله لا تنفعك اعمل بصدق ويقين وحسن ظن بالله عز وجل أنك إذا استغفرته بقلب صادق وتبت إليه فإنه سيمتعك المتاع الحسن ويعطيك من الدنيا ما يرضيك ويدخر لك الأجرى العظيم يوم القيامة قضية الاستغفار تكررت في هذه السورة في عدة مواقع لأهميتها والله عز وجل سمى نفسه غفورا وغفارا وهو غافل الذنب ودعا عباده وانتدبهم إلى التوبة والاستغفار وحذرهم نفسه ويحذركم الله نفسه تتكرر في عدة آياته لكن العباد في صدود عن هذا وبعد بعد الأمر بالاستغفار وإيتاء أهل الفضل فضلهم قال فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم قضية اليوم الآخر أخاف عليكم عذاب يوم كبير هذه وردت في أول السورة وفي أثنائها وفي آخر السورة لأن العبادة هي لتوحيد الله وتأليها ثم هي للنجاة في الدنيا والآخرة والنجاة في الآخرة أهم من النجات في الدنيا ولذلك كم من رسول ونبي وصالح وعابد وزاهد كم من أعداد هائلة قتلوا سوفكت دماؤهم لأجل العبودية لكن في الآخرة الأمر أهم فالفوز في الآخرة أهم من أعجب ما قرأت وسمعت أنه أحد علماء الدرعية أحد علماء الأمة الإسلامية في عهد زهو الدرعية وتأصل العقيدة الصحيحة فيها بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى أنه واحداً من علماء آل الشيخ وهو الشيخ عبد الله ابن سليمان ابن محمد آل الشيخ ابن عبد الوحاب هذا لما جاء إبراهيم باشا وحاصر الدرعية وهدمها وقطع نخلها كان هذا الشيخ أثناء الجهاد شديد البأس وعانى منه الجيش التركي معاناة شديدة وقتل منهم مقتلة عظيمة لوحده وكان يعد بألف رجل والصلحة الذي تم بين إبراهيم باشا وبين أهل الدرعية أنه أمنهم على أنفسهم يخرجون بأنفسهم بأهلهم بأولادهم ويتركون الأموال فكان عهدا بينهم ف وشى بعض من ينتسبون للاسلام للاسف بالشيخ عبد الله بن سليمان وقال انه ينتقدكم في احضار الات اللهو والمعازف فطلب ابراهيم باشا طلب احضار الشئ فجيء به فأمر أصحاب آلات الله أن يعلنوا بها إهانة وإغاظة للشيخ فأنكر عليه الشيخ وقال عملك هذا حرام ولم يزل به حتى أمر به أن يوقف في مكان ثم جاء ابي جنود وكل معه كل واحد معه بندقيه وقال اضربوه ضربه رجل واحد فاطلقوا عليه السلاح طلقه رجل واحد حوالي 100 حتى تقطع جسمه قطعة قطعه واخر من العلماء وضعه في فوهه المدفع وعمر باطلاق القذائف من داخل المدفع فتمزق وتقطع انتهتها لكن تبقى الآخرة للصابرين للذين قتلوا في سبيل الله ولذلك الله عز وجل قال فإني وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم ثم يأتي في آخر السورة قال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يجمع الله فيه الأولين والآخرين جامع الناس ليوم لا ريب فيه لا شك ولا مريا لكن ذلك اليوم يتميز أهل الإيمان من أهل الكفر والجحود فمنهم شقي وسعيد فهذا هو ثمرت العمل الصالح في الدنيا أما الدنيا فهي زائلة ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ما وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الدنيا منذ خلقها الله عز وجل لم ينظر إليها احتقارا لها هذه الدنيا زبالة قال الله عز وجل إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت وإذا الأرض مدت وأذنت ربها وحقت وألقت ما فيها وتخلت ماذا ألقت؟ قالوا ألقت ما في باطنها فيجمع ما في باطنها يرى كالجبال زبالة يراها الناس بأعينهم يوم القيامة فيقولون ما هذا؟ قالوا هذه الدنيا التي كنتم تتنافسون عليها وتتقاتلوها لا تسوي شيء ليست شيء عند الله عز وجل نهائيا ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يجافي عبده المؤمن عن الدنيا كما يجافي أهل المريض الطعام عن المريض الطعام يضره بعض المرضى الطعام يضره مريض بالسكر التمر يضره العسل يضره الرز يضره الخبز الأبيض يضره فتجد اهله يجافونه عنه يبعدونه يخفونه ولكن كله ممنوع متبوع <تصفيق> الإمام مسلم ابن حجاج القشيري النيسابوري رحمه الله صاحب الصحيح صح كتاب بعد القرآن صحيح البخاري ثم صحيح مسلم سئل عن حديث فلم يعرفه فدخل إلى بيته وقال لأهله لا يأتيني أحد بعد العشاء وصار يبحث يتذكر يريد أن يصل إلى هذا الحديث فقال له أهله جاءتنا سلة فيها تمر من أحد أقاربهم أو جيرانهم فأحضروها له فبدأ يعخذ من هذه السله يأكل تمر وهو لا يشعر بنفسه يقرأ الحديث يتابع ينظر السند ويأكل ويأكل ويأكل حتى انتهت السلة فأصيب بتخمة وبقي ثلاثة أيام وتوفي رحمه الله فأهل المريض يجافون المريض عن الطعام يبعدونه عنه كذلك الله عز وجل يجافي عبده المؤمن عن الدنيا قد يسعى الإنسان للحصول على الدنيا لكن الله سبحانه وتعالى يعلم وهو الخبير أن هذا العبد لا تصلح له الدنيا وأنه إن حصل عليها فسوف تفسد عليه دينا وربما أفسد الدنيا فيجافيه عنه تجد أنه يدخل في صفقات وفي تجارات لكن يخسر دائما ولا يستطيع أن يحصل على شيء فيقول أنا مالي ويذهب بعيدا حتى بعضهم يقال له أنت مصاب بعين أنت مصاب بسحر أنت مصروف عن التجارة بالسحر وكذا ارجع إلى أن الله يجافي العبد عن الدنيا الله يجافيك ولذلك العبادة اسعى إليها أما الرزق فهو يسعى إليك سوف يبحث عنك لكن افعل السبب لكن مع فعل السبب لا تجعل دنياك تمضي في طلب الرزق وتكون حريصا أكثر مما ينبغي فالرزق لا يأتي بحرص حريص ولا يرده حسد حاسد إذن يوم القيامة هي النتيجة لما يجري في هذه الدنيا فمنهم شقي وسعيد فاسعى يا عبد الله إلى أن تكون من السعداء جعلني الله وإياكم من هذا القسم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم ينتقل سبحانه وتعالى إلى بيان حال المسركين مع الدعوة الإسلامية وهذا يتكرر في كل زمان ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه قال بعضها العلم إنه إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم بطريق وقابله المشركون لووا أجسامهم ووجهوا ظهورهم إليه لألا يراهم ألا إنهم يفنون صدورهم ليستخفوا منه فيبين الله عز وجل لهم أنه عليم بهم في أحوال أكثر خفية من هذا فقال سبحانه ألا حين يستغشون ثيابهم ألا حين يستغشون ثيابهم وهم في بيوتهم يلبسون الثياب يعلم ما يسرون وما يعلمون ما فيه مفر كونك تهرب من النبي صلى الله عليه وسلم إذا قابلك في الطريق الله عز وجل يعلم ماذا يجري منك في داخل صدرك فهو عليم بذات الصدور وهذا دعب الكفار مع الأنبياء والرسل بل كانوا يزجرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان عليه الصلاة والسلام يمر بمجالس الناس فيقولون له يا هذا لا تؤذن بنتني حمارك يأتي على حمارك لا تؤذن ويضعون أرديتهم على أنوفهم ولكن الصالحين الصادقين من الصحابة يقولون بل ائتنا يا رسول الله واغشنا في بيوتنا وفي مجالسنا وأعلمنا بما أنزل الله عليك فهؤلاء الكفار وكذلك المنافقون إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون هؤلاء لن يضروا إلا أنفسهم أما المؤمن فهو يفرح بالخير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يفرح ولذلك تجد أحيانا الإنسان يجعو إلى صدقة مثلا وهذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من مضر مجتابي النمار حالتهم رعيفة جدا ومتعبة والنبي صلى الله عليه وسلم تألم ألما حتى رؤية في وجه التمعر فقام وخطب بالصحابة تصدق رجل من درهمه من ديناره من تمره <تصفيق> <تصفيق> فقام الناس وتفرقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاءوا بما منى الله عليه أبو بكر جاء بالمال ووضعه بين يديه قال ما تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله جاء بكل المال عمر جاء بنصف ماله قال كم تركت لأهلك؟ قال الشطر وكان عمر يمني نفسه أن يسبق أبا بكر يظن أن أبا بكر سيأتي بأقل من النصف ولذلك أقسم بعدها قال والله لا أسابقك إلى خير أبدا أن تسبق بعد الصحابة جاء بصبر الطعام بين يديه بعضهم جاء بحفنة تمر المنافقون ما جاءوا بشيء ولم يكفوا شرهم عن هؤلاء المتصدقين بل صاروا يلمزونهم يقول إن الله غني عن كف هذا الذي جاء بتمر بكفه وإن هذا فلان مرائي أبو بكر مرائي عمر مرائي يراءون أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام الصحابة أمام الناس أنهم يتصدقون بأموالهم فهم ليسوا من المتبرعين متصدقين وليسوا ممن كف شرهم فهم يثنون صدورهم ويلوون رؤوسهم يلوون أعناقهم لا يريدون الحق أبغض ما يكون إليهم الحق وهذا ديدا الكفار والمنافقين في قديم الزمان وحديثه حتى في يومنا الآن في زماننا الآن تجد المنافق حتى من الذين يعيشون بين ظهراني المسلمين أكره ما عنده الحق أكره ما, يشوف أكره ما يرى وينظر إليه الحق حضر لي مرة شاب في هذا المسجد قبل ثلاثة أشهر أو أربعة أو أقل طلب مني أن يجلس معي وأخبرني باسمه قال أنا فلان بن فلان وأنا من خارج محافظة البدايع لكنني متزوج منها فيذكر من حاله يقول كنت أكتب في مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أدعو إلى الإلحاد وأبغض من أرى أصحاب اللحاء والشخص الذي يذهب للمسجد هذا عدوي أما عضو هيئة الأمر المعروف النهع المنكر فلو أستطيع حتى يقول بيديه يقول لو أستطيع أسحقه بيدي سحق لسحقته يقول كنت أتواصل مع فلان وسماه لي مدير إحدى القنوات الفضائية المشهورة بحرب الإسلام وأهله يقول حتى كان يزودني ببعض المقالات وانشرها باسم مستعار حتى صددت بعض أصحابي صددتهم عن الدين بعدما كانوا ملتزمين أخرجتهم من الانتزام وصاروا على ما أنا عليه ومكثت على هذا السنواته وأنزل مقالات أسبوعية والمتابعون لي أعداد هائلة وأنا أتبجح ومسرور أمي المسكينة لا أراها إلا في كل ثلاثة أشر أو أربعة ولما أراد الله له خيرا والله يهدي من يشاء يقول كنت مارا من عندي هذا المسجد مع أذان المغرب أو بعد الأذان بقليل وإذا فيه سيارات فقال لي صاحبي الذي معي في السيارة أكيد يوجد جنازة في المسجد خلنا نصلي على الجنازة يقول فدخلنا وإلى المسجد ليس فيه جنازة وإنما فيه محاضرة وكانت عن سورة التحريم وكنت تتكلم عن قوله تعالى يَأَيُّهَا يا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَةً نَصُوحًا يقول نحن لما رأينا أنه ليس هناك جنازة أشرط لصاحبي براسي يعني نطلع فقال أصبر شوي يقول بدأت تتكلم فأشر لصاحبي قال نطلع قلت خلنا أصبر شوي يقول والله الذي لا إله غيره والله ما جلسنا في المسجد إلا استهزاء بكوى بما تقول يقول البداية تتكلم عن التوبة وأنا ما تركت ذنبا غير الشرك إلا ارتكبته في داخل المملكة وخالجه لكن ما أشركت بالله إنما الصلاة لك عليها لكن ما عبدت مع الله غيره فكل ذنب يذكر لي أرتكب وصددت الناس عن دين الله وحاربت أهل الخير وحاربت أهل الأمر المعروف أنها علمك ووشيت ببعضهم إلى بعض الجهات وأوذوا وأكتب كتابات وألحد في دعوة الناس لكنني أقر في داخل جوفي أنه لا إله إلا الله المهم يقول بدأت تتكلم عن التوبة فكأن قلبي بدأ يحضر كلام عن التوبة يقول أقول في نفسي لو تدريك وش ذنوبي ما تقول إن الله يتوب على التعب ولكنك تنظي في الكلام وتبين فضل التوبة وأنا كل شوي أحس أن قلبي بدأ تنزل عليه سكينة ويغمزني صاحبي نمشي قلت لا الكلام بدأ يصير حلو يقول واذا تتكلم عن التوبة فأنا أقول والله ما تدري عن ذنوبي والله لو تدري عن ذنوبي ما قلت أن الله يتوب على التائبين يقول حتى وصلت إلى أنك قلت يا أخي لو أنك رحت الآن تفرح أمك في البيت خدت هدية لها أو تفرح أباك أو تفرح أختك أو أخاك أو تفرح صديقا أو زميلا أليس هذا من حسن الخلق أليس هذا من الحقوق التي ينبغي الإنسان أن يفعلها طيب استخر هذا في التوبة يقول أنا أقول في نفسي استخر هذا في التوبة يقول فقلت يا أخي ألا تفرح الله عز وجل يقول لما قلت هذه الكلمة قلت اتخربها الرجل أفرح الله؟ كيف أفرح الله؟ يقول ما تركتني أستوعب حتى قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لله أشد فرحاً بتوبة عبده إذا تاب إليه يا أخوان ألا نفرح الله؟ يقول فقلت بصوت بدون شعور إلا نفرح الله والله ما خرجت من المسجد إلا بثوب غير الثوب الذي دخلت به وأول ما فعلت ذهبت إلى أمي التي هجرتها لمدة طويلة ومن تلك الليلة استعجرت الدور الذي في البيت الذي هي فيه وسكنت معها وقلت يا أمه غداءك وعشاءك معي ولا يمكن أسمح لك أبداً يقول ذهبت الفجر لما قرب الأذان ذهبت للمسجد يقول دخل المؤذن مؤذن المسجد في حرتهم يقول نظر لي قال الشباب يؤشر بيده يعني أنك مأجر الدور العلمي أبو الشباب هذا المسجد أنت يعارف أنه المسجد قال يا لا يشوفك قلت اليوم من اليوم ورايح تشوفي قلت أنت يعني مركز معي قال أنا أبشرك البارح حضرت محاضرة وتوبت إلى الله وأخضرته بما جرى يقول والله من شدة فرحه لما عنقني أخرج مسواكه قال ما معي إلا هذا خذه هدية من شدة فرحه فيا أخي الله عز وجل يدعونا إلى التوبة إلى الاستغفار إلى الإنابة إلى الرجوع ويحذرنا اليوم الآخر ويحذرنا من صنيع الكفار والمنافقين لا تلوي عنقك عن الحق ولا تستكبر على الحق سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق المتكبر لا يفهم القرآن المتكبر لا يعمل بالقرآن ليش سرفه الله عز وجل فالله عز وجل يصرف هؤلاء ولكنه يهدي المؤمنين ويفيض وي... و... عليهم من رحماته ومن الأنس به ومن لذة العبادة حتى يتلذذون في الليل بالوقوف بين يدي الله تلذذاً أشد من تلذذ أهل المعاصي والشهوات بشهواتهم ومعاصيهم ذلك الذي يتلذذ بامرأة جميلة حرام وبخمر وكاس هو في قمة اللذة عند نفسه الذي يقوم يصف قدميه بين يدي الله يجد لذة أعظم مما يجد ذلك العاصي ولذلك يقول بعض السلف إن القلب أحيانا يعني يصيبه نوع من الأنس بالله من القرب من الدنوب يتعلق بالله تعلق أكثر لأن القلب يأتيه حالاته وشك الصحابة رضي الله عنهم هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا عندك فنحن كأن نرى الجنة والنار لكن إذا ذهبنا وعافصنا الأهل والأزواج نسينا كثيرا فيقول إن القلب ليمر به أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب هذا القلب المؤمن ولذلك تجد المؤمن يفرح إذا دعي إلى خير الصحابة لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخير تفرقوا إلى بيوتهم وجاءوا بالصدقات حتى اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم كومان كوم من مال وكوم من ثياب وطعام فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم فرحا وسرورا كذلك الآن في زماننا تجد إنسان يدعو إلى الخير إلى الصدقة إلى بناء مسجد إلى حفر بئر إلى طباعة مصحف فتجد صاحب القلب المؤمن الصادق يفرح ويقول جزاه الله خيرك ويخرج من ماله أما الإنسان الذي تعلق قلبه بالدنيا فيجد عدة عقبات يقول من يقول إن هذا صحيح ومن تقع الصدق في يده ومن ومن ويضع له الشيطان حتى لا يخرج من ماله شيئا ثم بيّن الله عز وجل أن الرزق عليه سبحانه وتعالى وما من دابة إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يا أخي لو ترى بعض الأفلام العلمية التي تصور مخلوقات الله عز وجل في البر والبحر لها كل هذه الدواب مع البشر كم من الذين على سطح الكرة الأرضية الآن يقولون سبعة مليارات أو أكثر وكم من الدواب وكم من الحشرات وكم من الطيور وكم من الأنعام وكم من السباع وكم وكم كل هذه الأشياء على الله يسر يرزق ويعطي حتى تجد الحية العمياء التي لا ترى فهي لا تخرج من جحرها يسوق الله إليها رزقها في جحرها ذكر أحد السلف أن عصفوراً كان يأتي ويأخذ شيئاً من الطعام ثم يذهب فتابعه فوجد أن هناك حية في شجرة فإذا أصبحت وجاء العصفور ناداها بصوته المميز فخرجت وفتحت فاها فألقى الطعام في فمها من الذي رزقها هو الله عز وجل وأنت من الذي رزقك هو الله عز وجل ولدت يا ابن آدم ليس معك شيء وليس عندك شيء ولا تعلم شيئا ما عندك لا طعام ولا مال بل كان الناس في هذه البلاد يمرون بأحوال من شظف العيش والفقر ما لو تحدث الإنسان عنه لكذب ولكن من الله عليها بعقيدة التوحيد ثم أفاذ الله عليها الأرزاق فكم من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم رأيت مرة في قناة المجد دويبة تمشي فجاءت زاحفة من الزواحف السحلية فالتقمت تلك الدويبة وصارت تنتظر فجاء جرد فالتقم السحلية وأكلها فجاءت حية فالتقمت الجرد يعني في بطن الحية الآن الجرد والسحلية والدويبة الصغيرة فجاء طائر وأخذ الحية وطار بها في السماء ثم ألقاها وما أن وصلت إلى الأرض إلا وهو ينتزعها مرة أخرى ويفعل بها عدة مرات حتى ماتت فقام وأكلها وذهب الطائر يتبختر شبعان وإذا بنمر يأتي يريد أن يصطاد هذا الطائر ولكن الطائر أحس بحركة النمر فطار ولما وصل إلى مترين تقريبا وإذا بنمر يقفز بجسمه الثقيل الوزن بكل رشاقة وقوة ويخطفه من السماء ويبتلعه بدأنا من دويبة صغيرة إلى أن وقع الطائر في بطن النمر كل هذا من رزق الله عز وجل لهذه الدويبات والحيوانات كذلك أنت يا أخي أنت الحين ستذهب إلى بيتك تأكل خبزة أو طعام كم من عامل عمل في هذا الشيء حتى وصل إليك لا تحسب الخبزة خبزة وجاءت مباشرة أول شيء من الذي حرف الأرض ثم من الذي عمل فيها وبذر من الذي سقاها من الذي رعاها وتابعها من الذي قطفها من الذي اشتراها منه من الذي طحنها من الذي عجنها يا أخي تمر يعني بمراحل عديدة عديدة كل هذا لأجلك يا ابن آدم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يقول أحد الأخوة يقول كنا مرة جالسين في البر ومعنا تمر يقول فكانت إحدى التمر، تمرات يابسة قليلة فأردت أن أضرب التمر وضعتها على راحتي وأردت أن أضربها براحته الأخرى لأجل أن تلين وأكلها لكن ماء وقعت يدي عليها حتى طارت حوالي ثلاثة متر وإذا بعصفور في السماء يخطفها من الأرض ويمضي بها إذن هذا الرزق للعصفور وليس لك الرزق من الله فهو الرزاق وهو الرازق وهو الكريم يعطي سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم أرأيتم يعني ما أنفق سبحانه وتعالى منذ خلق السماوات والأرض يعني ماذا يكون وش نقص من خزائنه لم ينقص من خزائنه إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في البحر المخيط إذا غطته في البحر طمسته ثم رفعته ماذا نقص البحر لا شيء فخزائنه ملأ سحى الليل والنهار فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين مستقرها قيل ما يكون لها في الحياة ثم الممات هي مستقرة في البدائع مثلا وتستقر في القبر في مكان كذا وكذا ومستودعها ومستودعها المكان الذي تدفن فيه يعني الإنسان يستقر في مكان ويموت في مكان لكن قد لا يدفن في ذلك المكان وقد يدفن في مكان آخر أحيانا الإنسان يموت فيأتي سبع ويأكله ويذهب به في البراري ثم يموت السبع هذا أين كان قبره ذلك الإنسان الذي مات هل هو في المكان الذي مات فيه؟ لا فيعلم مستقرها أي مقر سكنها ومقر موتها ويعلم مستودعها أي المكان الذي تدفن فيه وسوف يخرجها من قبرها وهو يعلم سبحانه وتعالى كل ما فيها وذلك في كتاب مبين قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ الجسم إذا وضع في الأرض في المقبرة في القبر أحيانا الأرض تأكل من الشعر تأكل من الجسد وأحيانا ما تأكل فالله تعالى يتحداهم ليس بالبعث فقط يقول بل نحصي ونعلم ماذا تنقص الأرض منهم كم باقي؟ طيب. ثم يبين سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وقول جماهير العلم أنها من أيام الدنيا وليست من أيام الله لأن اليوم عند الله بألف سنة مما تعدون لكن قالوا إنها من أيام الدنيا ابتدأت يوم الأحد وفرغ الله منها يوم الجمعة وكان قادرا سبحانه وتعالى بلمح البصر أو ادنى من ذلك أن يقول لها كوني فتكون ولكنه سبحانه ولحكمه البالغه خلقها في ستة أيام وهذا يستفاد منه عدم الاستعجال في قضاء الحوائج عدم الاستعجال في قضاء الحوائج فالله عز وجل خلقها في ستة أيام وكان قادرا أن يقول لها كوني فتكون لما خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش فكان عرشه على الماء لماذا هذا خلق السماوات والأرض وخلق العرش وكان فوق الماء واستوى على العرش قال ليبلوكم أيكم أحسن عمل وليس أيكم أكثر عمل العبرة بإتقان العمل بإتقان العمل وصفائه من الرياء والسمعة وموافقته للسنة رجل يقوم بركعة واحدة مخلصاً بها مصيباً السنة أفضل من رجل يقوم يصلي من أول الليل إلى آخره لكن مبتدعا من عنده مثل صلاة الرغائب في أول ليلة من رجب يسمونها صلاة الرغائب صفة غريبة عجيبة ما وردت لا في الكتاب ولا في السمنة ولا عن السلف ولا عن الصحابة وإنما ابتدعت بعد المئة الرابعة والخامسة فيقوم يصلي المسكين من أول الليل إلى آخر رجل يقول سبحان الله بعد العشاء وينام أفضل من رجل يبيت من أول الليل من يوم لصلي العشاء إلى الفجر وهو يقول هو هو هو هو هو. هذا من بدع الصوفية ليبلوكم أيكم أحسن عمل وليس أكثر عمل إنسان يصوم يوم في الشهر لكنه يخلص لله ويخفيه عن الناس قدر ما يستطيع ليس كإنسان يصوم يوم ويفطل يوم أو يصوم كل يوم لكنه يعلن هذا للناس ويتظاهر به تفاخرا ورياء جاء قوم إلى أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي قالوا وجدنا رجلا يؤذن ويصلي وكان صوته حسنا وصلاته جميلة فأثنينا عليه فقال أزيدكم من الشعر بيتي أنا اليوم صائم أيضا فقال أبو جعفر أين هو قالوا لا ندري في الصحراء قال لو جي أبيه لقصصت لسانه قطعت لسانه اشتخل الصيام فيه مسألة الأذان أثنى على أذانك وصلاتك تقول وأنا صائم هذا من الرياء الذي يبتلى به بعض الناس فبعض الناس يصوم ولا يعلم عنه أحد بعض السلف صام أربعين سنة لا يعلم عنه أهله إذا صار وقت الظهر وأراد أن يخرج إلى متجره قال أعطوني غدائي فأعطوه الخبز وما معه فذهب به ليفطر عليه عند المغرب وهم يحسبون أنه يتغدى في أثناء النهار يخفي ذلك ولكن اكتشف ولا يضره ذلك فإن ذلك من عاجل بشرى المؤمن نتوقف على هذا لأنني أنوي إن شاء الله مواصلة الكلام عن هذه السورة في الدروس القادمة أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وأن يجعلنا ممن يفقهون القرآن ويتدبرونه ويعملون به انه ولي ذلك وقادر عليه صلى الله محمد وعلى اله وصحبه اخوي المسلم احرص على نشر هذه الماده فالدال على الخير كفاعله